من الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يشطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى قلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطعي المكذبين ودوا لو تدهن ولا تطع كل حلافي مهم ثم ذم الشاء بناميم من يريد خير معتد اتم اعط لن بعد ذلك ذميم ان كان زمر وبني إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَغْنَاهُ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادى المصبحين أنخدوا على حرفكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون قُلَنَّا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَضْرِ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّ لَضَالِّينَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تَشْتَهِون قالوا شُبَبحَانَ رَبِّنَا إِ قَُّ غَالنين فَأَقُبَ لَ غَعْضُهُمْ على غَاضَِ تَلََبُون إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابَ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُم كَفَ تحقون أَم لَم كِتابم فِيهِ تَدغْسون إَِّ لَم فيِيهِ لَمَا تَفَيون أَم لَُْ أَم عَلَمَا فََةُ إ يَهِ القيَامَ إَِّ لَكُم, لكم لَماَا تَحقون أيهم بذلك دعين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشق عن ساخ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَأَدْرِنِي وَمَن كَذَّبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَأُمِّلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مقين. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ, إذ نادى وهو مكذوم لولا أنت ذا ربك نُبِّ رَبِّهِ لَنُبِذَ مِنَ الْعَرَاءِ وَهُوَ مَكْنُون فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّ كَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وما لهو إلا ذكر للعالمين